أَوَمَن يُجْرِمْ وَجْهَهُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قلتم مَا السَّاعَةُ إِنْ نُؤْتَى إِلَّا وَمَا نَحْنُ